إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يَنغِي مَنَّ لَنَعَمَّ لَنَشَأْ أَوْ لَاهُ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن من شجرة الزكوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون تغلي الْحَمِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَعِيرٍ ثُمَّ انصُبُوهُ وفوق راس من ذا بالحاميم ذوق انك انت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تنترون إن المتبعين கோ மீன் அமீன் ஃபி سِيُورِثُ الرَّقِيمُ مُتَّقِوِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ لا وَقُمْ مَا ذال جحيم فضل لم ربك ذالك غرف الذل فَإِنَّمَا يَمَسُّهُمُ الْبِئْسَ كَلَعْنَةٍ عَلَى الْأُمْيَاتِ كَرُونَ فَانْتَكِبِ إِنَّ النُّجُومَ مُنْتَكِبُ